خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وفجّرنا الأرض عيوناً، وفجّرنا الأرض عيوناً، فالتقل ما على أمر قد قدر، وحملناه على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء.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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فمودوا بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل جرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فَكَانُوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد راودوه عظيمه فطمسنا عيونهم فطمسنا عيونهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر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 من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسُعُر يوم يُسحَبون في النار على وجوههم يوم يُسحَبون في النار على وجوههم مس سقر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 مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدّق عند ملك مقتدر